الغفور الرحيم وسمى نفسه اللطيف الخبير واسم الغفور تسمى به الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق فهو الغفور قبل أن يذنب الخلق فيستغفرون فيغفر لهم وهو الرحيم قبل أن يخطئ الخلق فيتوبون فيتوب عليهم جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم ينتهزون فرصة وجوده عليه الصلاة والسلام بينهم أصحابه الكرام يطلبون منه ما يطلبه كل من كان في مكانهم يومئذ يا رسول الله ادعوا الله أن يعصمنا من الذنوب، هم يخافون، هم وجلون، هم يطلبون أمرا به يستقيمون ويدخلون الجنة وينجيهم الله عز وجل من النار. يدعوا الله لنا، ألا نخطئ، ألا نذنب؟ فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا أي لو كنتم قوما معصومين كالملائكة لو لم تذنبوا لا أذهبكم الله أفنىكم لو لم تذنبوا لا أذهبكم الله ولا بقوم آخرين فيستغفرون فيغفر لهم الغفران أحب إليه من العقوبة والفضل أحب إليه من العدل ومن فضله ومنه سبحانه وتعالى أن دل هذا الإنسان هذا الإنسان الضعيف المسكين الذي لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا لا يملك لنفسه هداية أما سمعتم ماذا قال أهل الجنة حين دخلوا الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهر وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا عن هدانا الله ليست المسألة في العقول ولا في الأفهام المسألة هداية من الله عز وجل كم من أقوام يحملون شهادات عليا في الدنيا لكنهم ضلوا الطريق وكم من أقوام ربما لا يعرفون القراءة والكتابة ولكنهم أبصروا الطريق الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ونودوا أن تلكم الجنة أورثتبوها بما كنتم تعملون من غفرانه ورحمته ولطفه بعبيده أن يدلهم عليه سبحانه اللهم دلنا عليك واهدنا إليك وليس هذا فقط بل ويخبرهم بما يقربهم إليه إن آدم لما عصى الله ما كان يعرف ما هو العلاج ليس ثمة خطيئة من قبل لو أذنب الإنسان ماذا يفعل آدم لم يكن يعلم هذا ماذا يفعل أكل من الشجرة وبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة في سورة البقرة يقول الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه من الذي علم آدم التوبة ربه الذي يخاف منه آدم ربه الذي يملك الثواب والعقاب دله على كيفية الاستغفار وكيف يطلب من الله الغفران والتوبة علمه فلما قال الكلمات تابع عليه أي رب نحن نعبد أيها الأكارم أي رب نحن عبيده هذا رب عظيم قل لي بربك قل لي أيها الفاضل أما سمعت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضاعت عنه ناقته في أرض فلات وعليها طعامه وشرابه في أرض فلات صحراء ليس فيها أحد وناقته عليها طعامه وشرابه ضاعت إذا ماذا ينتظر هذا الرجل الموت من رجل ضاعت عنه ناقته في أرض فلّت وعليها طعامه وشرابه فجلس في ظل شجرة ينتظر الموت فغفى إغفاء ثم فتح عينه فوجد ناقته يتدل خطامها بين عينيه أي قائمة على رأسه عادت إليه فأمسك بخطامها فرحاً مسروراً فأمسك بخطامها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا بناقته لماذا لماذا ما فضلي وما فضلك على الله ومن أنا ومن أنت في كون الله خلق السماوات والأرض أكور من خلق الناس كم هو حجمنا في هذا الكوكب وكم هو حجم كوكبنا في تلك المجرة وما هي تلك المجرة في ذلك الكون الواسع الشاسع والله فوق ذلك كله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدوا حفظهما وهو العلي العظيم يفرح بتوبة عبد في تلك الأرض هناك وهو أشد فرحا بتوبة عبده من ذاك الرجل بناقته لنعد التفكير أيها الأفاضل في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى نحن في هذا الشهر ننغمس في نعمتين اثنتين يطهرنا الله بها وينقينا يطهرنا الله بهما وينقينا بهما لنقبل على الله بعد ذلك أنقيا أتقيا سلمت لنا قلوبنا لكن هذا لمن علم الحقيقة وسلك الطريق النعمتان، ويشت تقول النهران اللذان ننغمس فيهما فنطهر الصيام والقرآن هداعنا الله عز وجل إليهما لينظر ماذا نصنع بهما أيها الأفاضل من منا اليوم تعسر عليه وجود مصحف فلا يجد مصحفا يقرأ فيه. من من اليوم تعثر بالقراءة كلنا نقرأ ونكتب ولله الحمد من مننا أما بالنسبة للصيام من مننا اليوم تلسعه حرارة الشمس في رمضان ألسنا في بيوتنا مبردين آمين ألسنا في سياراتنا مبردين آمين ألسنا في أعمالنا مبردين آمين أتظنون أيها الأفاضل أننا لا نسأل عن هذا كله؟ لا تسألوننا يومئذ عن النعيم. قالت عائشة تدرون من النعيم؟ قالون لا. قالت التمر والماء البارد. نسأل عن التمر والماء البارد. فما بالك في بقية النعم؟ فإذا وجب على المسلم أن يغتنم هاتين النعمتين قراءة القرآن. والصيام. ولعلنا في الخطبة التالية نبين طريقة لاستغلالهما نسأل الله عز وجل ينفعنا بما قلنا أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبهد نبدأ بالقرآن قال الله فيه جل وعلا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال سبحانه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون يقول عبد الله بن عباس فيه ذكركم فيه شرفكم إن التالي لكتاب الله عز وجل يهدى إلى الله لا شك إذا أقبل بقلبه على الله وإذا أقبل بقلبه على كتاب الله سبحانه لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فإلى الحيارة الذين لا يدلون الطريق ولكنهم أرادوا أن يكونوا من المتقين عليكم بكتاب الله اقرأ القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإن من قرأ القرآن كانت له بكل كان له بكل حرف يقرأه حسن لا أقول ألف لام ميم حرف حسن والحسن بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا الحرف و ميم الحرف لكن تعرف أين تكمن المشكلة، ونكن صريحين لأن الصراحة أفضل علاج، وأن إخفاء الحقائق نفاق وكذب. يقول عثمان بن عفان، انظروا أين تكمن المشكلة؟ قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كتاب الله. فكلما كان القلب طاهرا كانت القراءة أكثر وكلما كان القلب بغير الله منشغلا كانت القراءة أقل وكان القرآن فقيلا على قارئه حتى أنه يتعذر لنفسه فيقول لا أجد وقتا لكنه يجد وقتا للتحدث مع الآخرين أليس كذلك ولو حسبنا عدد الدقائق التي تم صرفها في الهاتف يوميا ربما لا لتجاوزت النصف ساعة ألم يكن القرآن أولى بهذه النصف ساعة وأنت في شهر القرآن هنا المشكلة إذا تعلقت القلوب بالدنيا ثقل عليها كتاب الله وإذا طهرت القلوب خف عليها القرآن وخفت عليها التلاوة فترى الناس بعضهم يتعلق بكتاب الله عز وجل فأنت تراه في المسجد وفي غير المسجد وفي غير المسجد لقد رأيت أقواما وحمدت الله عز وجل أنهم بيننا عند إشارات عند الإشارة الحمراء يمسك مصحف ويقرأ يستغل حتى وجوده عند الإشارة الحمراء لكي يقرأ القرآن إذا كان في دائرة رسمية يراجع في أمر ما مصحفه معه شهر القرآن بل بعضهم حتى في الأسواق ولحمد لله الآن أصبح القرآن حتى في الجوال يخرج القرآن فيقرأ به وينتظر الدور وهذه من رحمة الله عز وجل لكن من المسكين المسكين الذي يدخل عليه رمضان ويخرج ولم يختم ختمه ختمه هذا مسكين فاته أجر عظيم الإمام مالك إمام دار الهجرة كان مجلسه يضج بالطلاب من شتى أنحاء الأرض فإذا دخل رمضان أوقف كل الحلقات وكل الدروس وعكف على كتاب الله سبحانه وتعالى أثمان بن عفان قرأ القرآن في ليلة من الفاتحة إلى الناس في ليلة كانت قلوبهم معلقة بكتاب الله كيف لا يا أخي وأنت إذا قرأت القرآن تقلبته تقلبته في أسرار العلم وأخبار الأمم وصفات الله وصفات الجنة يرغبك ربك بها وصفات النار يحذرك منها تتقلب في ذكر العنبياء والمرسلين بل القرآن كله في الله من بدايته إلى نهايته القرآن كله في التوحيد فإما هو ذكر للتوحيد والترغيب به أو ذكر للشرك والتحذير منه, والتحذير منه أو ذكر للأنبياء الذين جاءوا بالتوحيد ودعوتهم للتوحيد أو ذكر للجنة وهي جزاء التوحيد أو ذكر للنار وهي جزاء المشركين القرآن كله في التوحيد كله لله إن آيات الأحكام لا يتجاوزنا الخمسمائة آية من مجموعة القرآن ونزلت كلها في المدينة فهل من عاكف على كتاب الله يا أخي هل تعلم بأن جبريل في رمضان كان يتدارس القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة, كل ليلة بل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يستعجل النزول كان يحاول أن يحرك لسانه فيسبق جبريل لكي يقرأ القرآن ويخبره لأبه لا تحرك بي لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كان يستعجل صلى الله عليه وسلم القرآن لما كان يشعر فيه من السعادة حين يسمع كلام الله أنزله الله في هذا الشهر الكريم في ليلة مباركة إن إنا كنا منذرين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر هل المتنبه لهذا؟ أنت في شهر القرآن وتهجر القرآن متى إذن ستعكف عليه أيها الكريم المبارك؟ متى ستعكف عليه أيها الفاضل؟ متى سترجع إليه؟ كل أشغال الدنيا لا تغنيك عرض الله لا تغنيك عن التقدم إلى الله إن الوقت إذا مضى لا يعوض المال يعوض كل شيء في الدنيا يعوض إلا ثنين الوقت إذا مضى لا يعود والوالدان أما غير هذا فكل شيء يعوض نسأل الله عز وجل أن يرحم والدينا وأن يدخلهم الجنة أما الصيام فهو شهر الصيام والصائم أيها الكريم ليس من أمسك عن الطعام والشراب إن الصائم من أمسكت جوارحه عن محارم الله إن الصائم من سكن لسانه واكتفى بذكر الله إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصيام جاء لتهذيب النفوس جاء لترويضها كلما سكنت النفوس لخالقها كلما كانت مستسلمة مذعنة لتنفيذ أوامره جاء الصيام لكي يروض هذه النفوس في طاعة الله سبحانه وتعالى يسخرها لله يسلمها لله لماذا يسارع الناس إلى الصدقات في رمضان دون غيره؟ لماذا تشعر بالسكينة في رمضان؟ لسببين اثنين الأول أن الشياطين مصفدة ولله الحمد مقيدة السبب الثاني لما في رمضان من ترويض لما في الصيام من ترويض للنفوس فتهدأ تسكن لأن الإنسان يتصف بصفات تسمى الصفات السبعية أي من صفات السباع الغضب الانتقام الحقد الكرة التكبر متى إذا شبعت البطون فإذا جاعت انتزعت هذه الصفات منه فسكن وهدى ورضخ لله سبحانه فاللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وأن تعيننا عليه فيما يرضيك ونسألك أن تتقبل منا قيامنا اللهم اجعلنا تارين ذاكرين لكتابك اللهم اجعلنا تارين ذاكرين لكتابك اللهم رطب به ألسنتنا وضحر به قلوبنا اللهم نور به أجسادنا ووجوهنا يا أكرم الأكرمين اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا اللهم إنا نعوذ بك أن يكون حظنا من صيامنا الجوع والعطش ونعوذ بك أن يكون حظنا من قيامنا السهر والتعب لا إله إلا أنت ولا رب سواك أنت الغني ونحن الفقراء وأنت القوي ونحن الضعفاء لا حول ولا قوة إلا بك لا حول ولا قوة إلا بك لا حول ولا قوة إلا بك اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء ورخاء احفظ لنا اللهم مولاة أمورنا وشيوخنا وحكامنا